بسم الله الرحمن الرحيم حميم ا تنزل ي من الرحمن الرحيم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 ومن َِ بيننا ََِْ وبينك َََِْ حجاب ٌَِ فاعمل َِ ن َّ ن ا عاملون ِ قل ِ ن َّ م َ ا أ َ ن َ ا بشر ٌََ مثلكم ُُِْْ يوحى َُ الي ََّ أ َ ن َّ م َ ا الهكم َُُُ اله َ واحد ٌَِ إ ل ه ك م اله واحد فاستقيموا إ ل ي ه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون ا ل ز ك ا ة وهم بالاخره هم كافرون ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قولهنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا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 ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها وللارضيت يا طوعنا و كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى في كل سماء لامرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 قالوا لو شاء ربنا ل أ ن ز ل ملائكه ف إ ن بما أ ر س ل ت م به كافرون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 ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا ً صرصرا في أ ي ا م نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولعذاب ا ل ا خ ر ة أ خ ز ا وهم لا ينصرون واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين ءامنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر ا ع د ا ء ن الله إلى النار فهم يوزعون حتى إ ذ ا ما جاءوا ها شهد عليهم سمعهم و أ ب ص ا ر ه م وجلودهم بما كانوا يعملون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 وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا جنودكم ولكن, ولكن ظننتم أن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 م ي ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وفي ا ل آ خ ر ة و ل ك م ف ي ه ا م ا تشتهي أ ن ف س ك م و ل ك م ف ي ه ا م ا تدعون ن ز ل الله من ا ل ح ي م ومن أ ح س ن قولا من من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 إنه ه و ا ل س م العليم ي ع و م ن آ ي ا ت ه ا ل ل ل ل ي و ا ن ه ا ر و ا ل ش م س و ا ل ق م ر ل ا تسجدوا ل ل ش م س و ل ا ل ل ق م ر ا س ج د و ا ل ل ه ا ل ذ ي خ ل ق ه م إن ن ك ت م إياه ت ع ب د و ن فإن ا س ت ك ب ر و ا ف ا ل ذ ي ن عند ر ب ك ي س ب ح و ن ل ه ب ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر وهم ل ا ي س أ م و ن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 أ ف م ن يلقى في النار خير من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتمو انه بما تعملون بصير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 و إ ن مسه الشر ف ي ؤ و س قنوط ولئن ذ ق ن ا ه ر ح م ة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا ا لي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 ولكن ا إ ن ك ان كان من ع ن د ا ل س ؤ و ل ي ن عنهم انهم ن ب غ ي م ن هو في ش ق ا ق بعيد س ن ر ي ه م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 أ ل ا إ ن ه م في مريه من لقاء ربهم أ ل ا إ ن ه بكل شيء محيط